De tari Ahmad Shafi'i, in de kroon de tari, de omal gijmer, يوم القيامة فزعة المرعوب اشفعة شفع قولة الغفار قلبي يحبك أحمد العدنان أنت بقلبي جذوة الإيمان متراني شاني وجنات خاتي تعشق المداري قلبي مولع بالنبي المختار احمد شفيعي من دخول عشقا يا ماحي يا ضياعيني وبهجة الأفراح يا من بدينك تنعش الأرواح يا نور فليل الضياع سايح Zijn er nog steeds meer? Deze is er niet. Deze is er niet. Deze is er niet. Deze is صعف ذاتك او صعف يا دمر تحيني وتزيل همي يا شذى الازهار قلبي مولع من المختار احمد شافعي من دخول النار مولدك يا حاشر يا من إلهك كنت دوما فاكر الله ربيع ربيع أكبر مولدك يا حاشر يا من إلهك كنت دوما فاكر بالليل قائم أنت عبد شاكر عبد جند مكمل كامل الانوار سيري للمدينه همي من له فحاصل من حبيبي deze plaats is gecreëerd. Deze plaats is gecreëerd. Deze plaats is Siri, l'tabah de Medina hem is ontzaghepachtig Siri, de Medina hem deze kant van de kant van de kant van de kant van de kant van قوله الملعوبه اشبعت شفعت قوله يا خير خلق الله يا مؤيد كل من يمشي على دربك يا سعد يا خير خلق الله يا محمد لن يمشي على دربك يا سعد يا ربي صلي على النبي محمد وصحبه وآله الأطهار قلب مولع الناد المختار أحمد شافع شفعوله الغفار يا ابن النبي والله، والله، والله. عينك يا امي هدهد قواياك يا ملاذي همي يا ركن بيتي انت خالي وعمي يا نور عيني يا ابن ابي العباسي قلبي مولع الفتر رواسي نسل الرفاعي طاهر الانفاس وبحبي هي ناس لتلقون يوم الواغا هم ما عصابت راس يا ابو من عادتك السرعة من حين منخك حاء وانتم رجال الهوش واهل السرعه يا ال طه انتموني براسي قلبي مولع بالفتى الروسي مسلم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 لومه يملقوا وانصابت راس عاري عليكم يا نجوم الحضاره يا افزعه المنظوم وهن النابره عاري عليكم in the Had to be as a